يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع للقيد أو قهر العبين ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريد الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما اللهم إنا أحب أحب اللهم إنا أحببنا الصحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأصلاق الحب وأحماقه فهبنا يوم الفازع الأكبر لأي منهم فإنك تعلم أنه ما أحببناهم إلا فيك يا أرحم الرحمن اتركوا ورغت الأصحاب الزبية على ابن الحضرمين أو الأصحاب الزبية مثل مؤلفة سبب الحق وقصات هاي بيتموهاب عبائل حق سببيس هرباك وثيث سبب منادل وغياح السافيات في ربع الخالي ربع الخالي الأورباء أجيب عاد إدى برسانسو خاك ودية وقنوشاك صلوه الله يندد على عدم سحيد اتشيش اب جاب فوالشوزعاني هباد ألدا ابن حضراميكي استسدقو علميا كي كنهاو هاو يعني بوك اونيك قوريغو راورالي اي قوريغي بهاي قوريغورخا على جراحها في تلك الليله اي انيل المدينه aq qari da fashmanat madina usfodu shay jindi turu ruhunasu intiyasa faqat faqadti rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya ashadu ma takunu t'alluqan bihi wa hajata ilayhi madina awaragusugorod tuqaratu tuhanila awarag alayhi شايقولون هب مدينه كبو كان لا اورغاست خوكوم اورغاست خوم صاقا اوتيقوم هب مدينه شي حاجه عليه صلاه وسلام غير ان خليفه المسلمين ابا بكر الصديق لم يذق النوم طهما اورغ عليه صلاه وسلام خرج من حد اوخر اصحاب سرديكه يند طعام اصل حاب هيك الى مطمر حشي مهاده بشوكي هيسو وشات ازسبره حدنه مسجل القار او كحلت عيناه بالجمر ياتني هيسو بعد بعر رب حرب اور چل گماچورا دنگيو انيلى تيجل قوربو مات قواچونو اور اخيال خطو وكيفه تما جند النصح عضيب الشاذ يقول وجل العرب قد خرجوا من دين الله افواجا اميرس عربه الهوس دين الرزق وقق وقطير انلا عن الإسلام اسلام ذات هل روسن كانلا وكيف يغمد له جفن كنند الحسبر بقشله اي ابو بكر اسخان. ودولة رسول الله الكبرى التي شيدت خلال ثلاثة وعشرين عاماً بالجهد والجهاد أولاً قصة عنصرة حكومة خلوطها قصون دجانب جندي القبار قطنقين بيكم جهادها هابون وبنيت بالأحزان والأشجان جيب بارب عنصرة حشمان في القريط حتى شاملت الجزيرة العرب من أقصاها إلى أقصاها قد ان كشمت اليوم ها غادي نقعد غتكون صيراخ صيراخ شوزان عرب ازول جزيره نولخه هي يقكون شي داخل في مثلث صغير ها غادي نديه بكره عربه زرتخه اسلام الحكومه اورغاسول سراب يتين قد حال تابكون راسه في المدينة المنوره ورثي عاصمه الاسلام مثل بيت خير في جولين كاس بيتيرو كانيل مدينه وقاعدته تمتد بين مكه والطائف مثل كيبو بخيدلا جرب مدينه الطائف يقال يتواجدوا قلعه الاسلام عرب جزيره العرب قدها غدين كنول اورغس خضره اورغا اورغا على الصلاه والسلام هندس ان دل يتواجدوا قلعه الاسلام ولكنقد جيش السديق من هذه القلة القليلة البطية معه على الإيمان عشرة الجوش أو أبكر أصحاب س خذ خط أرض ع صق خط أرى مؤمنز و أسكو الأ صلة وار لها حب أرممة قائد إ صليلة الذينت هو في رسول الله صلىى الله عليه وصلما. وهو راض عنه هل انس ابو قائد جوق انيل اي فالخواديسك جوق انيل عليه صلاه وسلام جنده السرازي جو اورق تيس ارو ودفع بهم في كل اتجاه لقتال المرتدين اورق عليه صلاه وسلام جوج القومسك هل انس ابو فاتبت الى بكر الراس جريت عمر الى هدينكو ابو بكر اصحابها هاونس او شيست ورت الله زني الى عربه زرات لذت ادم ورت دز دند رغبزل وكان اشد ما يؤرقه في تلك الليله اختيار القائد الحاد العاشر لجيش هرب ايجم باشاورلور سورداساجي كهس و قربو قانيلا ان تي چو ابلر ار مياس رو بترويشيزه خارار گونشي الذي سيوجهه الى قتال المرتدين في البحرين هي ويتوله بقي قانيلا بحرين الدرگه متداستان يرق وما تلاها من بلاد الجنوب الجزيره العربيه سحب بحرين قرب بحرين الخدو خدروق نق خرغل هرب ازرتان فقد كانت مهمه هذا الجيش المخوفه بالمخاطر هب اتصول ارمسوبق انلا قربوك جدي زدان اخا القحين قرب هب قرهز نوخيبق ان حقيات صوره وكانت اريقه مفوشا بالشوك والعذاب هزو نوخيبق انلا زاززوجي عذاب وسوق صورا وغلى سيدي قردوان الله عليه يتقلب على مياده حتى شاق السكون الليل ببلال بن الرباح بصوته السجي ندي هقدن ابو بكر اصحاب خجين موسى دو خنغيرن هن خنغير ومت اشولرون زحمتون عيناي الصديق عند السماع الصوت المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمعت في الوقت نفسه في ذهنه فكرة أضاءت له سبيل إلى اختيار القائل المنشود يبقى كل هذا العرب من أبوك الأصحاب صلى الله عليه وسلم يبقى كل هذا العرب من أبوك الأصحاب صلى الله عليه وسلم هي باجي سمع وباكي هي سبوتو فكروا كي لا لاجنس شويشله على تصوالي على مطلب يرهم فمبسطت ازاري روح السمحه قريضه فاشمانه قامت هي سهمي بچني على وجهه رقيق نبيل المحزون غلات شفافه من الرضا والطمانينه هي سوق كما اسم عمري انلا هبي عدوي بشن صهنيلا ولما قضيت المكتوبه رحل كك باحد دعاب القرطاس والدوات وكتب از احنل رشه قلمي سينق <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلاء ابن الحدرامي حق <تصفيق> ابو جلا اورغا سطوتسويس الخليفه ابو بكر على ابن حضرميس حين بعثه لقتال المرتدين في البحرين وما جاوروها هذه البحرين مرتدين في البحرين هذه هي حضوركم في عرب سرات البحرين وعهد إليه بأن يتقي الله ما استطاع في سره وفي جهره وَاذَا نَصِيحَتْ هَوَقُدْ يَهْبُلُقُ نُنْ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَخَكِنَا نِگِ دُرْجَانِ سَمُگِ بَاسْقُ تَوَازُقِ هَيْدِنْ گُدُ طَأْتُنْ هَوَلُگِ شِنَازُدُ زُقِ وَأَمَرَهُ بِالْجِدِّ فِي أَمْرِ اللَّهِ اَللَّهَ سُؤْمُرُ وَطَأْقَ أَرْقِيَتْ أَوْ يَقَادِنَ طَلَاسَ نِتِشْ Şibni Allahu asku ona. Nitle o hurdul cevatullah nitle ona. Nitle zinah u şe'r aula nitle zinasiha va'za hayz ona. asul din ma şizi adam ol heç u xudullah nitle hendse nak şüt ula nitle ce Allahu su amru hunuku, alayhi, salam, gask, ki alayhi salat u selam avar gask sadrat ashabu as يايتها تبي الله الله سطى له الحال الحق اذا ومجاهدته من تولى عن دينه هيدنكو أبو بكر ريكس غسيق والعهد وطلبك أن الله جديد سجيهاد حبيزي دين الله سروسر ورجع عن الإسلام الأمانية الشيطان شايت أماثل قرق سجل إسلام آسانا قروسا وعدمز دان رغبازي لدي اختيار على إبن الحدرامي قائدا لجيش متجه إلى قتال المرتدين في البحرين ارتياحا كبيرا لدى وجوه المسلمين ابو اخرا اصحاب السويش شروا على ابن الحدرميه خ يدير ارمي طب اليهم يبو صر برزه هم مذك ويش شي خا فعلاء الصحابي قديم الصحبه على لتسويق وساسحبه جلا وثيق صله برسول الله صلى الله عليه وسلم هو اورغس تقر شلاب وخروخين تقروا تشو جلا واحد خطاب الوحي والمؤتمنين عليه هو واحد قالو صيو هو واحد ابو واحد قالو على ذلك انه هو الذي ادخل الإسلام إلى البحرين هلت اديجيجي او على اوق انله بحرين ابو العرب زرت قالد اتسوا بالاسلام جد سوا شرو دون ان يريق قطره دم ثنيجي بيدو أو يسيبه أحداً بكل من تونيكي تلقجي تلقجي وذلك حين باعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منذر ابن ساوى هذا هو اوارغا سواله زارة ميخطة بحرينة منذر ابن ساوى هذا هو إسلام أحي. فما زال يتلطف به هسه هسه برشنا مطبطاني لخا ويتوخى حكمتها في عرض الإسلام عليه كناقو حكمتي حط اذا حتى اعلن اسلامه هو وقومه هو اسلام بوسيد عن حي سوقمحي فاقرره رسول الله فاقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملكه هو ساوس اسلام بوسون حد اورغاسهو خانسون ثاني لهبا القاروق القبل قندا جين على ابن الحدرامي ثاني لا على صدقات اي باش قلنم صدقاتهم هذين باق قلنم زكاتهم قد تنين العلا وامره أن يأخذ الزكاة من الأغنياء وأن يدعها في الفقراء على إذا أمره يحبون الله بيشد زكاسا بوصهم هم صدقة مثل زواز القيام وظل في عمله هذا إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين بحرين صدقاتهم بذلك قلن الله على أوراق عليه الصلاة والسلام خيزعان ولحق به الملك المنظر ابن ساوى في نفس الشهر عليه رحمة الله أو بحرينة الخام منظر ابن ساوى جيخان الله أوراق خارو موطد جانب لم يكن أمام على ابن حضرمي وجيشه الغاز في سبيل الله من تريط يسلكه إلى البحرين سوى صحراء الدهناء او علا یکی علا اچا دروگه ارمیایش بو کیچیلر باتیاب نو سو ساول الله کو رو نه بحر ایند اینی هب ساول الله أبارك عليه الصلاة والسلام وقرالدا سر نقي ودينمو حين قرب عدنا النخبو الى جق <تصفيق> شلنجي هبال والتي تعرف الان بالربع الخالي جق هبال شللا الخالي او صارو فمدى جيش المؤمن المبارك يطوي المفاويزات طيا ان لخ بركه طوغي بان وهو في حرب الدروس مع الرياح الصافيات هيل طرارو كمرتا دزدان رغ دلسل رغول غو قنله <تصفيق> كيشا بور امتشا اول اوراغان ان الانها هي اوراغار غراغول غو انلهل واني مع الريمال العاتيات هيدن غراغول قنله هما تريتش <تصفيق> ماجينو گ سالود مع ابيعه القاسيه هيدن هيل غراغول قنله ابيعه چونتله ابيعه حيث لا ماء ولا شجرة ولا حياته هنا يسلبك إليه غطبك إليه يجعبك إليه وفيما كان القوم على حالهم هذه نزل به ما لم يقف حسبان الحاسبي هذا يجب أن نرغل بوزحماته وإنه يرغب مخط يجي هزارك الكتب كان لهذه أو يرغب إليه خيال المتخيلي ففي مسائل الليل ضريرة النجم حالكة الجلباب ve'sar sorduya zoda sogi hecim sorduya sa şibni gibi hullarım sorduya sa nazale ce şu an cimalih alamen li rahati erme kinna go erme allah şedrek oti habize ve tarakubli inbilajil fecril mubşiri elçi anil nukhbi hullu ruhil ad şuzan izlem yeku fi mus'ihi ay yemşu أي حال كتبته و ساريت تريتون ان قيت لا ودي حول ان حدنا راقم اين ال حال خوفا من ضياع في هذه الصحاري التي لم لم تخطط به قدم طريقا ثنيجي تشينت اسن ايش انقاسن ان حينقن ولو فما كانوا يستقرون على الارض حتى هب جمل من جمالهم مذعورا بسبب لم يعرفه هل اطيخ الى جراخ هل عذر لمر زمان انكم حسب صورن بقن حين ام اح حروف عادوا وجت فاستثيرت ليزوره الجمال الاخرى جميعا وصح قياس قبلههم في قد القنه غورنوي حن قليله سوند سواران هيت ادالي سيدني واندفعت تجري وراءه كانما ركبها الف عفريت هبد لدوبت سوتو انيتكم كنله ازر وغفريط ادريك ارادين اي شيطان ادريك ارادنها يا وخرجت جد حجر وعجن وقد حاول الرجال الاشداء ان يطاع الصحراء اي يوقفوا هذه الحيوانات الهائجه المائجه او يلحقوا بها هل يحبق علق خبيشيل ادلا هذه قوات بغير ادم الجلال هل ورانيفيت هذه هذا كينغ وهيتش ذي اكيلاها الصحراء كنا ورانيت سوتو كان ان الكاكوتو وفي لحظات قليلات ولا يرجئ نفسه في تلك المفاوذ المهلكة بغير الماء امير زمان هيك يكون اميرده عند خب اشين قلت له شينك وخط علينا ولا ذات هون قلت له هنله ولا راحله يرك يخط الى ولا امل كل في يخط الى يات او خطه وأن هذه السحراء ستطويهم في جو فيها الكبير كما يطغي البحر المحيد في أحشائه الحفنة من المال هذا الحق أن يتنجي أديها برسلتة نتلتة باركات أرسلها لكينات أعنها غضنات أعن جاء أديها بشأن الله خضر الله وأنهم سيبقون سر من أسرار هذه المفاوز الرهيبة لن تبوح الأعاد جاء يزوست ارت حي عن الخهب ودي اول قازي يسي بعضا حين است اوسيات هيثوهن الحل وهم على يقين بانه لن يخرج من بين فكي هذه المهلكه احد سالما حز الفكرك بوكنيتسونيكي شخص سلامه اوقلين هنسن ولكنها سنه الحياه كنم نيتل عمر بلا عند ذلك هب ما القائد ملهم تلميذ مدرسه المحمدية الفضة الفريده على جنده زمانه مدرسة مدرسه قتي وقرائد وقات وقن ابني لا هذا في لهجة المطمئن الوسيط عدوب الشرب يحب بهارات اللثون ما هذا الذي غلب عليكم من الجزع والهلع والهم شيد النجم شنو تقدرنا نحيق راها فاشمن سي قالي سي عقلي اشتلى فقالوا ما بالو كاتلومونا كنا تعون لا استخا تد سي ندير عايشين هاولنا ها ونحن غد واسلمنا الليل الى النهار نتقاستقغ خوط انا ندير لا صدوا صد قيت نتق قوالب فإن الشمس لا تلبس أن تهلقنا عطشا قبل أن يرتفع القرصها إلى قبة الفلك ها بقول غور بقنا بقاد إخد باخي نال دقود الله نترى دانيس بجاء قتل الالدقود الله فقال لهم سينجي هاو علايات أولاد الضخا إني لعلا ثيقة بأنكم لم تصعبوا بدر أبدا Asawlu tinji jüdila, harqiyaqi güt halila, ju borjungi ugiila, nuje jal qashibni kit sunarin avun. Fa antum muslimun lillah. Nujrugi laha asti iman sunra qara busur babi. Al mu'minuna bihi fi sabilihi هي الله حسب ديننا من عنده نجيرخ البقيله الله اسسسن والله انكم لم تخزلو ولن تصابوا <تصفيق> بما يسوؤكم والله لله الله اسن يدر اجهم الله لنا نجاد اد شبني قريشي اللهم اقرب اليكم مما تظنون كي نن بوغونگی الله حسد الله الله اسوبر هر شي كي الله سو قربقين وجدا استوبوغي لا وجدا راق الفكار تاس كي نزلت كلمات القائد المؤمن في افئده رجاله منزله العزب البرود منزله العل غله الصادي ها كي نيت سويغو يقال ماكنتن هلاغنكن سن هنله حقنوب اچايه خا اسو كمان نفوسهم حزنهم يعترين لا واسلموا اغيو اعيونهم الى الكرى هل تجد قرقالهه يركتجزك سوحانيل لا ولمن بالجل فجر روح الراهم بقرما تيمم سعيد طيبا هذا تيمون غبونيل ووقفوا بين يدي ربهم خاشعين مخبتين الله سر خلقون جل خشوعا فلمن انتهت الصلاه وكفان خدو استدار على بوجهه نحوهم على ابن حضرمي وزده خونيل ورفع كفيه نحو السماء جندرك قيابا كنزردا يكن هارنيل الله عز وجل بقلب دارع و ارس دامع في <تصفيق> جه السحين قالوا الاثرون شخل معكون دعها بيكلا وهم يدعون بدعائه هس جهست خطوب ويؤمنون على هس رجائه هس خول امنا قبل بو من نجواه يرب هي على وعلى الدعاءها حتى لا حلهم الماء من بعيد لذلك قد اساس شيم بخنله وجعلت صفحته في الديه تلمع تحت تباشير الصباح خير كونجي روما كنرو هالوقت كونجي في هذا فحسبه الجنود الأول امر سرابا كنت وكان Aqollama, singing, mis다가 terminar caizelim o. orad gləzəm, may m chamado xalall gehört seven almaq almagda qaizra h qanın drie ateşringəmen uxl, osad véx 은hã dərəqəm alfše bitrujarbits第三ər özgə Judy qan Kəz셔서itetこれは azərər excelətiyyikinizdir mərq Clemidə qan ablə rayhwei səhra다면 falamə akbalı $%k 각ини qech ABOUT ذذتو باتي جل ميراجتون دوباتانيلا شيمثم فجعلوا يهللون ويكبرون حسبيه هلحج الله أكبر لا اله الا الله واتفقوا يشربون ويغتسلون حلقي چرديل هلسوهانيلا ولا بيس عنده ينتظرون بقيه فرج الله هيفت اسويل الله رسولك قربت ابقيه وما كاد ينتصف النهار وقاتهم بشر راشد هموكيلا حتى راو من بعيد أش... اشباحا تتجه نحواهم هذا طريق قد سمكن لتو چركي خخكل ادنجهلخه حلروك بجوني فحددوا نحواهم النظر هكينو قدرهم بلاون چيله واذا هيت تنو منهم شيئا فشيئا هذا حسب كلوب اردو فوخ بعتي هات اس اوغات البيبي خنيله وما هو إلا قيل حتى أيقا أنههم جمالهم تصع إليهم مرزمانك ب يكون هيدا قجر حنيلة جو ن ح عمقر هذا ورانا لخ أز أ كجب ك بشوج ت ونا يضوك ان خ نحوهم صقع كب تشابا وكسا تبات ب عنا أزور خق ك أ را داليس سبنق <تصفيق> باتچما اينگو كاكوتو توچياس باتچن خلال دموع الفرح بفراج الله عز وجل والامل بنصره عودو لكخل بعد سنگ الله استجد بچرا كور باتيا سنخه الله است سن بوگير هيسي كلشي عيرهم توق جميعا على الماء توكنگو ورنا لا شي تراچي مخن كما ذهبت جميعا كنا بو جلد السرسلوطنك ارادين وعليها اقطابها هي ورنات ابو القله هز خوانر بجوخه واحلاسها هز يراغي ومؤونه وزاد على ابن حضرميه سو او مؤيخه او مؤلفه ساحت Alhamdulillah Rabbil alamin Allah isni Abu Tani hadis dersi şudur Hab ala ila al armegi sudaki en ruha hil